إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم فصل واحد من تأليف الكاتب الفرنسي جان كوكتو ترجمة فتح العشري إخراج الشريف خاطر. تجري أحداث المصرحية أمام القصر الملكي في مدينة طيبة كارثة واحدة ظن بها جبيتر على ناس لأوديب سأخبرك بكارثة أخرى خمن العار الذي يعده لنا أعداؤنا لن أخمن منذ تقاتل أخوانا ومنذ اختفى أهل أرجوس، وأنا لا أرى شيئا يستطيع أن يجعلني أكثر بؤسة أو أكثر سعادة أصخي إلي لقد جعلتك تخرجين من الممر كي لا يسمعنا أحد ما الخبر؟ عينك تبعثان للرعبة في قلبي تسألينني ما الخبر ألم يأمر كريون بدفن واحد من أخوائنا ورفض دفن الآخر سيلقى إتيوك لمراسم الدفن التي يستحقها أما بولونيس فقد خرم دفنه أو بكاؤه وأن تترك جثته للغربان تلك هي الأوامر التي يعلنها النبيل كريون لك ولي نعم لي سوف يأتي بنفسي إلى هذا المكان ليقرأ علينا مرسومة انه يعلق اهمية كبرى على تنفيذ اوامره ومن يخالفها يرجمه الناس بالحجارة هذا كل ما في الامر امل انك سوف تظهرين معدنك الاصيل لكن لكن ماذا عساني استطيع قرري ما اذا كنت تعاونينني في ما في حمل الكثمان تريدين دفنه رغم عن الملك نعم سأتسم أخي وأخاك أقول أخاك ولن يعيرني إنسان لأني قد تركته نهبا للوحوش أيها البائثة أبراه من تحذيرك ريون هل يحق له إذن أن يفصلني عن أسرتي أنتجون، أنتجون، إن أبانا المسكين قد مات في الوحل بعد أن فقع عينيه ليكفر عن جرائمه وأمنا التي كانت أمه شنقت نفسها وتنحر أخوانا تصوري النهائة المشؤومة التي تنتظرنا نحن الإثنتين الوحيدتين لو أننا تحدينا سادتنا نحن نساء يا أنتقون لا نعرف كيف نقهر الرجال الذين يحكمون أقوى مننا، فليسامحني بوليني. ولكنني، ولكنني أرضاخ، سأدعين للسلطة. فمن الجنون أن يحاول المرء ما ليس في طاقته. لن أكبرك. إنك إن عاونتني فستعاونينني مكره. افعلي ما يحل لك. أما أنا. فسأقوم بتبني لي بعد ذلك أن ألاقي الموت <تصفيق> فسيرقد صديقان كمبن إلى كنب بعد هذه الكريمة العزيزة لأن الوقت الذي ينبغي علي أن أرضي فيه الموت يا إثم أعظم من الوقت الذي ينبغي علي أن أرضي فيه الأحياء سلوكك يخصك احتقر الآلهة. أنا لا أحتقرها إني أشعر بعكزي عن الكفاح ضد مدينة بأكملها انتحي الأعذار أما أنا فسأعدت له مقبرة يا لك من مجنونة إني أفتعد من أنجلك دعيني وشأني فكري في نفسك وحسب أنتكون على الأقل لا تفسحي لأحد عن هذا المشروع أخفيه مثل ما سأخفيه أنا لا تخفي شيئا تستطيعين الإفصاح فإني لا أرغب في تكتمك قدر ما أرغب في إفساحك خففي من حبيتي هذا الفؤاد الذي زادت حرارته عن الحد لن أفعل أعرف أني أرضي حيث ينبغي علي أن أردي. حقا إذا كان كل شيء على ما يرام لكنك لكنك تحاولين المستحيل سأتوقف عند قصارك هذه علام العدو خلف الريح إذا تمسكتي بموقفك تصبحين بغيتة إلى نفسي وستثيرين كراهية الميت اتركيني وحدي مع مشروعي وحين يفشل فسأموت عند إذن مليئة بالفخار حسنا إذا بيئثا أيتها المجازفة إن فؤادك سوف يلقي بك في التهلكة أدخل الجوا. لقد فرّاه لارجل. لقد فرّاه لارجل. مسرعين تحت بصرك المجنون أية الشم مسرعين تحت بصرك المجنون أية الشم كانوا قد جاءوا في إثر بوليس ومتالبه الواهية. كانوا قد جاءوا في إثر بوليس ومتالبه الواهية. إن جوبتر يكره الغرور. إن جوبتر. يكره لقد ضرب بساعقته رياش الكبرياء ودروع. لقد ضرب بساعقته رياش الكبرياء ودروع. أما القواد السابع، أما القواد السابع الذين, الذين كانوا يتجهون ناحية أبوابنا السبعة، الذين كانوا يتجهون ناحية ابوابنا السبعة، فقد ترك أسلحته. وقد تركوا أسلحته ولم يبق في المكان إلا أخواني عدوان أخواني عدوان والآن تربع النصر في طيبة والشعب يغني <تصفيق> لكن ها هو كريون ملكنا الجديد أيها المواطنون لقد أنقذت الآلهة هذه المدينة من الغرق وقد جمعتكم جميعا وأنا أعلم احترامكم لبيت لايوس وإخلاصكم لأوديب وأبنائه لقد تقاتل الأبناء فقتل وانتقلت كل السلطة بين يديه وقبل ان يثبت المرء وجوده يصبح من الصعب معرفته بالنسبة لي فاني ألوم من يحكم دون مشورة المحيطين به وألوم ايضا الرئيس الذي يضحي بالمجموع في سبيل فرد واحد لن اداري خصمي مطلقا ولا يعدم الامير العادل صداقة الاصدقاء تلك هي مبادئي من اجل هذا امليت المرسوم الخاص بابناء اودي اتيوك جندي فلنكرمه أما بولونيس فقد عاد من المنفى ليحرقنا ليهيننا ليسترقنا لذا أحرم تكريمه وأمر أن تطرح بذته نهبا للكلاب والغربان نعم أنا لا أخلط أبداً بين الفضيلة والجريمة. لقد قلت. أحسنت يا كريون. أحسنت يا كريون. أحسنت يا كريون. أحسنت يا كريون. أحسنت يا كريون. أحسنت يا كريون. أحسنت يا كريون. لك حرية التصرف في الموت وفينا. نفذ أمر. أكل إلى الشباب أمر تنفيذه. اجل أكل إلى الشباب أمر تنفيذه. إن حراسا يظهرون على الجثة حينئذ ماذا علينا أن نفعل يجب أن تكون ذا صلابة إزاء أسيان القانون لا يوجد شخص بهذا القدر من الجنون حتى يبحث عن من سيكون الموت جزاء لكن الأمل في الحصول على المال غالبا ما يجعل الناس يفقدون صوابهم أيها الأمير. أيها الأمير لا أستطيع القول بأنني أطير نحوك هذا لا لقد توقفت كثيرا في الطريق وكنت أفكر لا تذهب لا تذهب. لكن من ناحية أخرى إذا علمك ريونو من شخص آخر فإنك تجاذف أكثر الطريق قصير لكن الطريق كان طويلا باختصار باختصار ليس عندي شيء حسن أخبرك به الذي <تصفيق> يربكك سأقول أولا الذي يخصني لست أنا ليست غلطتي ولا أعرف من هو ستكون غير عادل في معاقبتي أنت تعقد الأمور من حولي تبدو لي وكأنك تزجي ببطء خبرا مؤسفا الهول الهول يقطع الأذرع والأرجل تكلم, تكلم وبعد ذلك سوف تمضي. إذن أتكلم لقد مجد الميت آه. آه. من دا الذي أتت الشجاعة حتى لم يرى ولم يعرف ولم تكتشف ضربات فأس ولا ضربات معول ولا آثار أقدام ولا علامات عربة لا شيء يكشف عن المجرم. في الصباح الباكر كان الجسد قد اختفى تحت طبقة من الثراء بالقدر الذي يجنب انتهاك الحرمات بالطبع كان كل واحد منا يلوم نفسه ويحتد وكلنا سنة تضعر. كل المنطقة كان مشكوكا فيها ولا توجد قريدة إيهات ضد أحد. لقد أقسمنا على أن نسير دون خوف فوق الجمر وعلى أن نمسك بقطعة من الحديد المتواجد في ملأ عدن حتى يظهر المجرمون والمشتركون في الجرم وفي النهاية تقرر أن يقال لك كل شيء فسحبت القرعة و... و... وكنت أنا كبش الفداء كبش الفداء أيها أه. الأمير أيها الأمير إننا نتساءل إننا نتساءل, نتساءل. عما إذا كانت هذه. هي ارادة الالهة كفاس خفا ايتها الهرمات الالهة لا تدفن محرق المعابد ومهدم العبادة وناهب الهبات. أرأيت ان الالهة ابدا يتملقنا الشر لا لا لا والف مرة لا لكن هذا الصنيع سوف يفتح عيني كنت اعلم من قبل أن هناك خونة في هذا البلد يتدمرون مني وأن خونة يثورون خفيا. نعم لهم يمولون المجرمين ها. لقد ابتكر البشر المال المال المال الخسيس المال يخرب المدن يميل القلوب المستقيمة ويفسد كل شيء هؤلاء الذين أفسدهم المال فدفنوا فلونيس حفروا قبورهم بأيديهم دا لم تحضروهم لي سأشنقكم كيما يتكشفوا لي على أي حال لست مذنبا لن تدهشني بهذا أيها الرجل الشجاع. هه. <تصفيق> إنك إنسان تباوة وليس بكثير من المال. من المحزن أن يخطئ أمير عادل هكذا. <تصفيق> لو يحكم عليهم. ماذا ماذا بعد ذلك؟ <تصفيق> <تصفيق> على كل يا مولاي يمكن اكتشاف المجرمين. يقرب الحارس ثم يخرج كريون الإنسان لا يوجد مثله الإنسان يقوب البحار الإنسان يحرس الأرض الإنسان يطارب الحيوانات الإنسان يصطاد الأزماك يسبح جماح الخيل يفكر يتكلم يبتكر القوانين يستدفئ ويغطي منزله يتخلص من الأمراض الموت هو المرض الوحيد الذي لا يشفى منه يفعل الخير والشر يكون رجلا صالحا لو استمع لقوانين السماء والأرض لكنه لا يكون صالحا إذا لم يستمع إليها مطلقا ليس المفرم لا يكون ضيفنا أبدا أبدا أبدا تدخل أن مقبوضا عليها بصحبة حارس أيها الآلهة أيها الآلهة يا لها من أعجوبة غريبة يا لها من أعجوبة غريبة إنها غير معقولة ولكنها حقيقة إنها غير معقولة ولكنها حقيقة أليس كذلك يا أنتجون أليس كذلك يا أنتيجون أنتيجون أنتيجون أنتيجون أنتيجون أنتي أنتي أكان لك أن تعصي أكان لك أن تعصي أكان لك أن تكون مجلونة إلى هذا الحد حتى تهلدين نفسك قمد عليها متلفتك قمد عليها متلفتك غير كريون ها هو يخرج ماذا يحدث ها؟ ماذا يحدث أيها الأمير عاد الحظ إلى حيث لم أكن أعتقد أني سأضع قدمي استجب بهذه الفتاة إنها متنبة أين وكيف قبضت عليها؟ كانت تتشن الجثة قبضت عليها ويدها في الحقيبة. هل تقسم على هذا؟ نعم أقسم على هذا كانت تتشن الرجل أعطني تفصيلات خشية تهديداتك رفعنا الرمل عن الجثة وتركناها عارية تماما على الأرض بعد ذلك جلسنا في اعلى رابية معرضة للهواء هربا من الرائحة ثم قمنا بدعابات كي لا ينام احد وفجأة في الظهيرة تهب عاصفة رملية تطيح بفروع الاشجار وتفقع عيوننا بعد هب الريح هذا رأينا الفتاة تاقف بجانب الكثة كانت تصرخ بكل قواها قطته بالثرى واخرجت اناء من تحت ثوبها وبدأت تسكب منه فزنا فوقها أوقفناها بقبضة يد استقوبناها واعترف دون أدنى مقاومة آه. آسف لإبدال حياة بأخرى لكن المذنبين هم المذنبون وسيده، أليس كذلك من الطبيعي أن أنقذ جلدي أولا أنت و... أنت بعينيك المسبلتين تنكرين تعترفين لقد فعلتها إني أعلنها ميوال الحارس، مولاي اذهب مسرعا نعلق نفسك في مكان آخر انتحر. حر هل كنت تعرفين تحريمي؟ نعم لقد كان علنا وتجاثرت على مجاوزته الطغاضي عنه لم يكن جوبتر يعلن مثل هذا التحريم لا ولم تفرد العدالة قوانين من هذا النوع ولم أكن أعتقد أن مرسومك استطاع أن يجعل نزوة رجل تفوز على قاعدة من قواعد الخالدين تفوز على هذه القوانين التي لم تكتب والتي لا يمحوها شيء إنها لم تخلق لا من اليوم ولا من الأمس إنها من الأبد لا يعرف أحد تاريخها هل يجب علي إذن خوفا من خاطرة رجل أن أعصى كنت أعرف أن الموت في نهاية فعلتي سوف أموت شاب حسنا الشقاء كان في تركيخي بلا قبر الباقي عندي سيان والآن إذا اعتبرتني مجنونة تستطيع أن تكون مجنونا كذلك آه من هذه الصلابة الطبيعية تعرف ابنة اودي انها تتمسك بالشقاء لكن اعلمي ان هذه النفوس الصلبة الى هذا الحد تكون اقل قوة ان الحديد الاكثر صلابة هو الذي ينكسر. شكيمة صغيرة تذلل جوادا اغبر هذا كثير من الكبرياء بالنسبة لأسيرة أسيرة واجب إنها تهينني عن عم تزخر مني وتتباهى بذلك إنها هي التي ستكون الرجل إذا تركتها تفعل ما أنني أخو جوكاست ولا هي على شقيقتها ستتجنبان مصيرهما التاش لأن اسم يجب أن تكون شريكة في الجرم. نيني أفترض هل يؤتبه إلي لقد لمحتها منذ قليل في القصر مذعورة كخفاش النفوس السوداء تغدر بالسرعة لكن ما أحتكره هنا خاصة هو المجرم الذي يقبض عليه متلبسا ومع ذلك يندمج في تنميق جريمته هل تطلب شيئا أكثر من موته لا إذن لماذا تتوانى أنت تسأمني وأنا أسأمك كل هذا الجمع كان يصفق لي لولا الخوف الذي يشل اللسان بالإضافة إلى الفمتياز آخر يتيح لك الاستبداد وأن تقول وتسمع ما تريد أنت الوحيدة في طيبة التي تفكر خطأ إذا كلهم يفكرون خطأ لكنهم يسكتون في حضرتك ألست خجلة؟ حق خجلا من تمجيد يا أخي أخوك لم ألم يكن أيضا أخك ها إتيوكل مات عندنا كنا من نفس الأب والأم لماذا تهينينه إذن بتمجيده تمجيدا غير وطني ما هكذا وضع الميت في قضيته ماذا تخدمين الخائن؟ لقد مات ليسك عدو إنما كشقيق له قد جاء يهاجم وطناه أما الآخر فقد كان يدافع عن. الموت يريد قانونا واحدا للجميع لكن المهاجم والمهاجم لا يجب أن يعاملا بالمثل من يعلم إذا كان الحدود معنى عند الموت العدو الميت لا يصبح صديقا أبدا ولدت لأقسم الحب وليس الكراهير انزلي إذن عند الموت أحبي من يروق لك لكن احذري في حياتي لم تسن القانون أبدا امرأة ها هي المسكينة اسمي تبتل الأثى يشوهها ويبلل خديها ها, ها أنت ذا أيتها الحية ها, ها تكلمي تعرفين أو لا تعرفين خائن الملك إذا إذا اعترفت أختي اعترفت وطلعت تحمل النتائج المحكمة تمنعك من هذا لم تريد اتباعي وخطف فعلت وحدي أنت بائسة أريد أن أتباعك متأخرا جدا يا اسمن متأخرا جدا الجحيم والذين يذكرونه شاهدوني أفعل أنا قليلا ما تهمني أختي تحبني بالقول أنت قد أنت قولك لا تسلبي مني شرف الموت معك شرف دفلي شقيقنا لا تموتين معي ولا تتباهي يا صغيرتي يكفي أن أموت أنا بدونك كيف أستطيع أن أحب الحياة إسانك ريون ألست لعبته المطيعة أنت قولك لماذا تجرحينني بسخير أضحك عليك ضحكة ليست بشنيعة لا أصخر إلا وأضر بنفسي كيف أخدم انقضي أيامك لا أحصلك على هذه الفرصة أضربيني أتقاسب نصيبك لقد اخترت الحياة بينما اخترت أنا الموت كنت قد نصحتك كثيرا كانت نصائحك طيبة وجدت قراري أفضل خطأك هو خطأنا معا اسمعيني سوف تعيشين لقد مات قلبي منذ زمن بعيد ولا يستطيع أن يخدم إلا الموت <تصفيق> هاتان الفتاتان مجنونتان تماما <تصفيق> لقين ما يدعو لفقدان الثواب هذا هو الذي يحدث لك عندما, عندما تحاولين أن تتقسم بإصرار عقابا بلينك بدون أن تقول كيف تريد لي أن أعيش لا تتكلمي عنها مطلقا لقد ماتت سوف تقتل خطيبة ابنك سوف يجد وقوها أخرى إنه الزواج الوحيد الذي يريده لا أقبل زوجة ابن شريرة واهم هيمون العزيز كيف يعامل كابوك تبدئين في مضايقة أنت وأرشك هل تستطيع أن تحرم ابنك من الفتاة التي يحبها؟ الموت هو الذي سيفسخ الزواج. موتها إذن أكيد. مؤكد مؤكد كفى وقت ضائعا. أيها الفرس اقبضوا على هاتين الفتاتين. بضاعليهما. نأشجع الناس يهربون عندما يأتي الموت. <تصفيق> صعداءهم الأبرياء. لقد حط الهلاك على هذه العائلة في بيت اللباس نرى مصائب جديدة تتكدس على الشيوخ يطاردهم اله دون توقف جابي تعال لا تغفل أبدا أبدي الشباب تسكن الأولى لكن الجنس البشري لا يمكنه أن يتمتع بسلام لا تشوبه شائبة ولا ان يتحاشى اي تنبه ينهو اذا قادنا اله الى هلاكنا فانه يغير مكان الخير والشر لكن ها هو هيمون هل يا ترى جاء شاكيا اه يا بني انك تعلم الجريمة والعقاب جئت إلينا غاضبا أم نحن أعزاء عليك لازلنا إني أنحني يا أبي إنه ليس بزواج ذلك الذي يقف ضد نصائحك الحكيمة حسنا ما قلت الابن ينبغي أن يطيع فيما يفيد الأبناء في أن يحبوا أصدقائنا ويلحقوا بأعدائنا كل الشر الذي يستحقونه إن الإنسان لا يهلك بين زراع زوجة معيبة. وترك إذن هذه الفتاة تتزوج من شخص آخر في الجحيم. لها تتكلم عن عن قوانين جوبيتر، عن قوانين الدم. إذا إذا كنت تحملت أن يثور أقربائي، فماذا عساني أن أنتظر من أهل طيبة؟ إما قاس على الجميع أو غير قاس على أحد. أنا لا أمتادي من يقف ضد الحكم. لا يوجد داء أخطر من الدكتاتورية نها تخرب المدن وتطمس العائلات وتبيد الجنود فإذا كان الدكتاتور امرأة هنا تكون الكالثة من الأفضل التخلي لرجل فلن يقال أني, اني تركت نفسي أنقاد للنساء إذا لم تكن الشيخوخة قد أثرت تماما على عقولنا فأنه يبدو لنا أيها الملك أنك تفسح عن نفسك بحكمة بالغة. أنت حكيم يا أبي. لكن أي إنسان آخر يستطيع أيضا أن يكون حكيما؟ جلست لأسمع ما يقوله كل واحد عنك. إنك ترهب الشعب. ماذا تقول؟ إنه يكترر الكلمات التي تمنعها من الخروج. أنا سمعتها يا أبي. فإني أطوف بكل مكان أفاجئ المؤتمرين وأعرف كيف تحكم طيبة على حال هذه الفتاة المسكينة النبيلة المديدة التي تدينها آه. ماذا؟ تقتل لأنها دفنت أخاها لكنها تستحق أن تكافأ هذا هو الرأي العام يا أبي ما هذا؟ أما أنا؟ فحكمك هو الذي أحترمه أكثر لا تصر إذن على الاعتقاد يا أبي بأنك وحدك دائما على حق فالذي يتصور وحده أنه هو الذي يملك الحكمة والبلاغة والقوة إنما يعرض نفسه للسخية فالذكاء يسمح بأن يناقض الإنسان نفسه والربان الذي يمسك شراعه المتصلب بغضب شديد ينقلب بسرعة أخفت شراعك هدئ نفسك يا أبي صدقني أنا حديث السن لكني أعلم أني أدافع عن قضية عادلة جدا قضية عادلة جدا آه آه ها أيها الملك إذا كان على حق استمع إليه وإذا كان مخطئا فليستمعه إليك القضية من ناحية وأخرى في ايد عادلة نعم في ايد عادلة ماذا هل تعلم العدالة من, من غلام صغير ما زلت غير عادل السن لا يحتسب يا ابي لا تنظر الى سني بل انظر الى اعمالي التصرف السليم يا ابني اذا هو مدح المستبدين؟ انا لا اعرف الثناء على الاشرار وهذه المرأة اليست شريرة اليست مريضة بالشر ليس هذا رأي عامة الناس عظيم عظيم جدا ها ها ها العامة سوف يرشدونني الى طريقي ها ها ها بدأت تتحدث حديث شاب انك تعرف ذلك هل يجب علي ان وجه هذه المدينة في اتجاه اخر غير اتجاه حياتي؟ لا توجد مدينة خلقت لرجل واحد المدينة زوجة شرعية لرئيسي عليك بسكن مدينة صحراوية اذا اردت ان تحكم بمفردك ها يبدو, يبدو علي انه يتخذ موقفا لصالح فتاة اذا ها انت فتاة لأنه أنت الذي أهتم به أكثر أيها الوغد أيها الوغد أتسب أباك هذا هذا لأني أرى أبي ظالما تعتبر تمسكي بامتيازات ظلما امتيازاتك إنك تدوس إرادة الآلهة قلب راخو وقلب راخو راخو إنك تسلم نفسك لتوجيه امرأة محتمل على كل حال التصرف الخاطئ لن يوجهني أبدا لك لا, لا تدافع إلا, إلا من أجلها ومن أجلك يا أبي ومن أجل ومن أجل آلهة الجحيم أبداً, أبدا أبدا أبدا لن تتزوجها حاجة سأتزوجها إذا ميتة في الجحيم ما تهددني بالانتحار لا أهدد بشيء يا أبي إنما أحاول الوقوف أمام ظلمك سوف تندم يا يا سيد العاقل لو لم اكن ابنك لقلت انك تتراجع ازير النساء، ازير النساء كفى فرفرة تتكلم طوال الوقت ولا تسمع احدا نعم وذلك ايها الجنود احضر المدنونة سريعا احضر المدنونة سريعا لتموت امام خطيبها انت مخطئ مخطئ يا ابي لن تموت في حضرتي اني احدثك لاخر مرة وداعاً. مارس غضبك أمام المتملقين الذين يتحملونه أيها الملك إنه يجري, يجري. إنه خارج عن طوقف في سنته يخشى عليه من اليأس. يخشى عليه من اليأر أيها المستحيل لن ينقذهما ماذا؟ هتدين أنتي جون وإثمن؟ ملاحظتكن الزريمة ليست تلك التي لم تلمس الجثة مطلقا واي نوع من الموت تتدخره لانتي يقول ساحبسها حية في كهف بالصحراء وسأترك لها قوتا يكفي للتكفير عن جرمها سيكون لديها الفرصة للتضرع الى بلوتو ولسوف ترى هل, هل تدافع عنها آلية الجحيم أيها الحب يا من تستولي على أولئك وهؤلاء أيها الحب يا من تجعل الفقير غنيا والغني فقيرا أيها الحب يا من تضع في النار خدود الفتاة الصغيرة أيها الحب يا من تخترق البحر ويا من تدخل الحرائر لا يتجنبك أحد لا من بين الموتى ولا من بين الناس في الحياة القصيرة فينس لا تقاوم عندما تطلق الرغبة نحن في هذه اللحظة خائنات لأميرنا نبكي لأننا نرى أنتيجون تتجه نحو قبرها تدخل أنتجون بني وطني انظروا إلي إني أبدأ رحلة الأخيرة وأرى للمرة الأخيرة نور الشمس إله الجحيم سوف يأخذني حيا دون أن أعرف الزواب ودون أن تردد أغنيات الزواج اسمي الموت هو الذي ستزوغني ستموتين إذا دون أن تكوني مريضة بدون جرح حرة عبراء حية دائعة الصيب وحدك من بين الموتان ستتفنين عند بلغتك لقد سمعت قصة موت ابنة تندال التي وقعت من قمة جبل سبل أحسست فجأة أن الصخرة تأخذها وتدفعها حولها كلبلاب يابس عندئذ كان الثلج يغطيها وتموعها الباردة تسيل من أعلى إلى أسفل ها هو فراشي ها هي المداعبات التي تنتظرني نعم حقا لكننا بشر مساكين وكانت هي ملكة وابنة إله على العموم إن هذا أيتها الميتة العادية عداء كبير لك أن تلقي مطير ربه تصخرنا مني. ذلك هو الوقت المناسب أنصح كنا بهذا لا ينتظرنا حتى اختفي. آه يا طيبة آه يا بلدي يا ذات العربات الجميلة انظري كيف أدفع واستضحكاتهن نحو حفرة بغير اسم بغير اسم لني لست ذاهبة لا عند البشر ولا عند الأشباع ولا عند الاحياء ولا عند الناس. انه خطأك لقد هدكت العدالة وتتحملين ايضا بسبب اوديه انا ابنة حرام ها هو السبب في موتي. تجريم الموتى عمل خير لكن ليس من الخير أن نعطى فادتنا كبرياءك هو الذي جعلك من ذلك لا شيء لا شيء لا شيء ولا أحد أني أسير إلى العذاب وحدي بدون أن يرسل لي بدون زوج وبدون صديق وبدون تشجيع. لن ألقى النهار أبدا لا ولن ألقى أبدا عينه الذهبية أبدا لن ألقى الشمس لقد قلتها الآن لقد قلتها تعرفين أنه إذا كان لابد من حكايات ومواويل عديدة لكي نموت فلن ننتهي منها أبدا هيا لتحمل فورا لتخبز لتترك هنا عارف ودعا يسرق مني نصيبي في الحياة سألقى بي وأمي وإتيوكل عندما ميتم أسبلت عيونكم أسبلت عينيك كذلك بولونيس وكنت على حق لنما كنت لأفعل أبدا هذا المجهود الميت من أجل ابنه أو زوج زوج يستطيع آخر أن يحل محله ابن يمكن التفكير في واحد آخر لكن بما أن والدين قد مات، فإن لا أستطيع أن آمل في أشقاء قدد بمقتضى هذا المبدأ قد تصرفت لأقتل لأحرم كريون من الزواج ومن الأمومة ماذا فعلت إذن في البالها إنها تطرقني إذا أقفت كالذي سأعرف ذلك غدا وسأتف على فعلتي لكن إذا استهجنتهم فلتب لي أنهم بعذابي ليست في نفسها أية استكان. تستطيع في هذا أن تكلف غاليا الذين قادوها والذين تواطؤ معها عمدا. لن يطول موت. لا تتصوري أن العذاب في مجرد إرهابك. طيبتي انتهى الامر اني اسحب ايها الرؤساء يا رؤساء طيبه اميرتكم الاخيره تغتصب شاهدوا كيف تعذب وشاهدوا هيا اناس يعاقبون قلبي <تصفيق> تخرج ان تيجون يقودها الحارس دنايه ايضا دفنت حية ونامت في البرن ومع ذلك يا بنيتنا كانت من اصل عريق وكانت تحمل بذور جوبيتر الذهبية لقد صعق باخس ابن درياس لانه دفع الكاهنات بقوة واطفع مشاعلهن وتخرى من بلعة جوبتر يدخل تيرزياز يا رؤساء ها نحن واحد في سنين اذ اني ضرير ولا اسير الا مع مرشد ماذا من جديد يا تريزياس ستعرفه لكن اقطع لقد صدقتك دائما وكذلك كنت تحكم في خط مستقيم اعلم انك تنحرف انك تخيفني هذا الصبي يرشدني وانا ارشد الاخرين لقد رآها ياكلنا مغطاة بفضلات جثة بولينيز تحملها الكلاب والنسور. منذ رد الالهة ضحايانا والحيوانات المفعمة بالجيفة ترعى في كل مكان. صدقني يا بني، لا مانع أن يخطئ إنسان، لكن أن يسر، فإنها هذا دليل على الحماقة. لا تضرب ميتاً أبداً إن حبي هو الذي يكلمه عظيم عظيم هذا هدف الرمي بالقوس. تتحرشون جميعاً بي حسن حسن أثروا أنفسكم التاجروا اربحوا ذهب السند والهند لكن لن يدفن ابن أبداً لقد ذهبت النسور لنقل جثته فوق أرش جوبيتر الذي الذي كنت أرفضه دائما ميت واحد ميت واحد لن يدنس العالم تريزياس تريزياس يدفع لك نها علامة سقوطي إلي بإنسان إنسان يعلم يفهم عصبة الكانة شديدة الرغبة في المال وعصبة الملوك شديدة الرغبة في الضرائب أنت تعرف أني ملك أعرف هذا بقدر أكثر مما تدين لي بعرشك وبسلام طيبة إنك تحب المعارضة إنك تكبرني على قول ما كنت أريد إفتاء تكلم لكن لكن لا تخدم الذي يدفع لك <تصفيق> أبدو إذن غاية في الصراع أعلم لن أغير من رأيك اعلم بدورك أن موت ابنك سيكون ثمنا لقريمة دفن امرأة حية وانتزاع قصة لبلوتو سوف يمتلئ خصرك بالشكوى الغضب يثير البلاد ضدك حيث تنقل الحيوانات لحوما ملطخة بالدماء قدني بعيدا ايها الصغير ليتعلم هذا الرجل من الان فصاعدا تكميم لسانه واحترام سيدنا. إن نبؤاته لا تخطئ أبدا وأسفا وأسفا رأسي يطرب لنرى لنرى إنه قاس أن نرضخ من ناحية أخرى شنيع وقلب سوء الحظ بالإسرار بماذا تنصحيني؟ أخرج الفتاة، أخرج الفتاة. هكذا؟ وترون أن أتنازل؟ أرجع إذن، انتقام العياد يعود. إذا كان لا بد أن أتناز، ذلك قاس, قاسٍ قاسٍ جدا قاسٍ جدا قاسٍ جدا اذهب. لا تكلم أحدا بذلك <تصفيق> اني يا عدو فلتتبعوني بفؤوس ومعاول ورافعات أرجع أن يكون مستحيلا التمسك دائما بالقوانين القديمة <موسيقى> أنت يا من تتوب بألف لقب يا باخو يا ساك نصيبة عاصمة الكاهنات يا باخد يا من تجعل النجوم ترقص والليل يغني يا باخد اضغط بقدميك الكبيرتين جبلك كما يضغط العنب اسرع اسرع ساعدنا اقفز هنا بخمرك المعصف متقلب من زمن قريب كنت أحسد كريون الآن انكسر حظه الثروة والعرش الثروة والعرش ما قيمتهما بدون سعادة تكلم تكلم انتحر حيمون وراهنية رجال ها هي الملكة غريبين ستسمع ما يقوله الرسول معنى هذا أني أني قد سمعت قليلا كنت أوارب باب معبد مينير كنت أقع على ظهري ماذا حدث يجب أن أستمع أستطيع أن أسمعكم هيا أنا أنا قوية عندي خبرة بالشقاء إلى حد ما أوه. واهن يا سيدة العزيزة واهن اسمعي رواية شاهد عيان بعد أن حركنا مع الملك ما تبقى من بولونيس وابتهلنا إلى ربة الطرق جرينا نحو كهف أن تجون. حينما اعتقد كريون انه يسمع ابنه يصيح بداخله فتحه بضربات مهول ورأينا شيئا محزنا انتيجون معلقة في حبل مصنوع من ثوبها وكان هيمون يضم الفتاة المسكينة بين زراعي وعند رؤية كريون فقد هيمون عقله فجرد حسامه وبصق عليه رأى كريون عينه الغضب النافرة فهم الوعيد فهرب الزاك الزاك غرض هيمون الفتامة في جسده ورش الدماء قلبه أن تقول هنا في الممات وتدفقت الدماء ماذا عزيها تفعل؟ لا تريد الظهور والصمت مخيف أكثر من الزيحات أجل أجل سأذهب لأتبين الأمر ابني ليمون يا ابني إنه يحمل إذنك حيم آه يا بني يا, يا بني أنا قاتل يا بني يا قاتل يا ولدي لقد قتلتك لقد قتلتك يا ولدي لقد فات الوقت لقد فات الوقت لقد اله يدفعني في ظهري بيت السعادة ينهار كله فوقي أجل أيها الأمير مأساة بعد أخرى مأساة أخرى ماذا ماذا يمكن أن يحدث أكثر من هذا زوجتك أيها الأمير زوجتك قد ماتت ماتت زوجتي زوجتي ماتت هذا غير صحيح هذا غير صحيح آه يا بلوت آه يا بلوت إنك تأكل الجميع تأكل الجميع يا بلوت زوجتي بعد ابني انت تكذب انت تكذب اين هي انظر الباب مفتوح على مصراعي اوليديش اوليديش لقد انتحرت عند اقدام الهيكل وهي تعتبرك قاتلا ايه ايه قتلوني بسرعه، اني اسقط في حظرة بلا قرار لا تتهمك تتهمك بقتل هيمون وانتقون اذا ماذا اذا, اذا ماذا تقول قتلت تفسى زوجتي قتلت تفسى انني اكرر لك القول النقدة النقدة ذهبوا بي أبعدوني أبعدوني أنا أنا أقل من لا شيء أقل من لا شيء لا أعرف أبدا أين أضع نظراتي يداي قدماي كل شيء يضيع كل شيء ينزلق من تحتي صاعقة تسقط فوق الازی يا امرتو يا امرتو ناجب يا... ان نخشه لعنة الایه ناجب ان نخشه لعنة الایه لقد تأخرت تأخرت جدا يا كريو لقد تأخرت تأخرت جدا يا كريو وهكذا تنتهي مسرحية أنتيجون. من تأليف الكاتب الفرنسي جان بوكتو ترجمة فتح العشري قام بالاداء توفيق الدين في دور كيريون عيد عبد العزيز انتيجون محمد الدفراوي هيمون هدى عيسى اسم محمد الزكي الحارس انيس فهمي تريزياس امال سالم الملك الام محمد فاي عزب الرسول واشترك في الجوقة تريز ديميان عواطف فؤاد صافي اسماعيل نوال البطوطي سهام فتحي الفت عزمي عيد الشريف وقام بدور الراوي احمد الشناوي سجل المصرحية ابراهيم امام وابراهيم نوبي انتيجون مصرحية من اخراج الشريف خاطر